يسر نوصع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من كان الله عليماً حديماً ولا أن Yes! Yeah. Yeah. Love self-free ذَلِي <laughs> z so no Yeah. والذين لا يع Yeah Yes! Yeah! love no. مَلْعُونِينَ سنة الله في الذين وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُولُ قْرِيبًا ge <laughs> No, no wall. Ya Max von Yes! Yeah.